كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إن شاء أو يرحمه إلا يحيى بن زكريا كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ثم أهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قذاة من الأرض وقال كان ذكره مثل هذه القذاة وهذا أعرفه جدا هذا الحديث عن ما ذكر في الباء مجموع الطرب وذكر أيضا عن الحسن ورحو عن حديث من عباس قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يحيى بن زكريا ما هم بخطيئة ولا حاكت بصدرهم رأى هذا حديث يحيى بن جعدة قال قال رسول الله وهو في الباب ما يذكره من الشواهن عن الحسن نرفوعا مثل حديث المهران عن ابن عباس جاء عن ابن <تصفيق> وجاء ايضا عن عبد الله بن عمر ابن العاص عن ابن عباس وعن أبيه عمر بن العاص عن أبي هريرة والحسن البصري ويحيي بن مرسلا وذكر الطرق مفصلا بعد أن أجملها ما من أحد من ولد آدم إن قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا قال رويا عن عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر بن العاص أو عن أبيه عمر بالشك وأبي هريرة والحسن البصري مرسلا ويحيي بن جعدة ثم ذكرها رحمه الله هنا وحديث أبيه وريره كل ابن آدم يلقى الله بذنب الذي قرأناه حديث عبد الله بن عمر من عاص أو حديث أبيه ذكره أيضا من اللفظ الذي صفر أولا وحديث يحيى بن جعتا قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يحيى بن زكريا ما هم بخطيئة ولا حاكم في صدره رأى فهو حصول عن, عن النساء لا رغبة له في النساء هذا تفسير من ذهب إلى هذا ثم قال الشيخ حمّه الله في الخلاصة قال وخلاصة القول في هذا الحديث أنه صحيح بلا ريب على الأقل بمجموع طرقه، لأن أكثرها ليس الشديد في بعض، بل إن بعضها صحيح لذاته عند البزار وغيره عن عمر عن ابن عمر عن ابن عمر، فتضعيف النووي إياه مردود، وكذا إعلال ابن كثير لبعض طرقه في التاريخ والتفسير فإنه لم يقف على أكثر الطرق التي ذكرتها، وبخاصة طريق البزار. ولذلك فلا ينبغي أن يلتفت إلى ما ذكره عن عياض عن القاضي عياض في تفسيره أو في تفسير قول تعالى في يحيا وحصورا مما يشعر رده لهذا الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم والحديث كما ترى الشيخ للغاية يحسنه من يقول بعض طرقه صحح لذاتها كما عند البزار وغيره عن, ع... عن ابن عمر أي عن عبد الله بن عمر هذا صحح بذاته فالتضعيف النوية مردود وهكذا إعلان ابن كثير لكن هذا اللقظ الذي ذكر أنه ما معه إلا مثل هجبة وهكذا أيضا ما ذكره عبد هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أخذ شيئا فقال ما معه إلا مثل هذا هذا شك فيه كله كل ابن من الله ثم ذكر زفرية فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قداء من الأرض كان ذكره مثل هذه القداء هذا فيه ما فيه لكن ممكن يكون أنه لا رغب له في النساء مع وجود الشهوة مع وجود الشهوة هذا تفسير جيد يؤيد هذا أنه ما ذكره أبي في الرواية في الحديث النبوي المتقدم الذي أشرنا إليه، أما أنهم في أنه عنين، هذا أيضا ما هو صحيح، وإنما الحديث الذي ذكره الشيخ في الأصل ذكره في التفسير ما قدر أنه لا حاجة له بنساء. فهو حصور أي حاصر نفسه عن النساء حصور بمعنى حاصر فلا يريد النساء ولا رغبة له في النساء لإغبانه على الطاعة والعبادة وأنه من أنه كهو مثل القداة هذا في طعن في طعن الحاصل الشيخ يحسن الحديث فعلى أسفل تصير أنه لا حاجة له في النساء انتبهت هذا الحديث وهو نحن بما سمعته ما هم بخطيئة ولا حكف في صدرهم امرأة مع وجود الشهوة ما هم بخطيئة لا ينبغي أحدا أن يقول أنا خير من أحدا زكريا ما هم بخطيئة ولا حاكت في صدرهم امرأة هذا المعنى الذي أخذه بعض للتفسير من هذا الحديث أنه لا حاجة له في النساء ولا خطر على باله النساء ولا حكف في صدره امرأة ما يريد النساء وأيضا الحديث الذي صدر به أنه أيضا كذلك ومعصور عن الذنوب ما حاكت في صدرهم امرأة وهكذا أيضا حصر عن الذنوب فيحيى بن حصور فما عمل خطيئة ولا هم بخطيئة وهكذا حصور لا حاجة له في النساء هذا وهذا التفسير قد دلت عليه السنة على ثبوت هذا الحديث الذي لتأخذ الشيخ رحمه الله دلت على هذا التفسير أو على هذا التفسير السنة فلا حاجة لطول القاضي ولا لابن كثير الذي ذكروه في كتبهم قاضي الشفاء ابن كثير نظل عنه في التفسير فلا حاجة لهذا القول تضعيف هذا القول بأنه معه زوجة وأنه يعني كذلك تزوج وله حاجة في النساء، السنا غددت على أنه مال وحاجة في النساء وأنه حصور عن الذنوب. فما رجح واحد من الآخر؟ يرجح بأنه حصور عن الذنوب كما رجح القاضي ابن كثير، وهكذا أيضاً حصور عن النساء. حصور عن الذنوب، عن النساء. والسنا غددت على هذا البيذي ذكره والإنصاف على معنى واحد في حصور فيه تقصير. فيه تقصير السنة دلت عن أمرين وهذا التفسير كما سمعت ذكر عن المسعود بن, بن عباس عبد بن جبير قالوا الذي لا يأتي النساء ولا يقربهن أي ما حاكت في صدرهم رأى حصور على هذا على ما قرأنا من السلسلة ها عند ما حاكى في صدر امرأة وأيضا حصور عن الذنوب أحسن كل ابن آدم إلا هو هم بخطيئة أو أخطأ إن عيسى إن يحيى ابن زكريا فهو حصور عن الخطايا وعن الذنوب وحصور أيضا كذلك ما حاكى في صدر امرأة هذا طيب الذي في سلسل على صحته ولا مانع أن يفسر اللفظ بأكثر من معنى بأكثر من معنى وتوجد هذه المعاني في المفسر به ويحيى وجدت فيه هذه المعاني بن زكريا التي ذكرت وجدت في يحيى حصور عن النساء وحصور عن الذنوب، ولا تعارض. <تصفيق> ما معنى سيدا وسيدا نعم شريف قومه ورئيس قومه وينتهي أو ينتهي أقوامه إليه أو قومه إليه في رأيه ويصدرون عن رأيه هذا هو السيد واسمعت أنه ذكر قال رحمه الله قوله تعالى قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء هذا أمر لا يعجب منه فالله جل وعلا الذي أوجد المسببات بأسبابها قادر على إيجاد شيء من غير سبب مع عدم سبب يوجد هذا المسبب فيكون هذا المسبب له أسباب توجد به أو يوجد بها يوجد بها هذا هو الأصل والله على كل شيء قدير أن يوجد هذا المسبب من غير أسبابه فإن يحيى لما بشر بغلام تعجب من هذه البشارة كيف يكون لغلام اجتمع فيه أمران واحد منهم كفير عن عدم وجود الغلام بلغني الكبر ومرأة عاقر فكيف باجتماعهما اجتمع أمران فيه سببان مانعان لوجود الغلام كبر شيخ كبير لا ينجب وهذه عادة من دخل في السن وطعن في السن وأيضا المرأة عاقر لا تلد فواحد كبير بعدم وجود الولد كون المرأة عاقل. عاقر أو كون الرجل شيخ كبير أجفاته. قد قد يئس من هذا فالله سبحانه وتعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء فالله أوجد آدم عليه الصلاة والسلام من غير أبوين وأوجد عيسى من غير أب فقادر على أن يوجد هذا الغلام مع تخلف هذه الأسباب وجود الشيخوخة وجود العقم، فيوجده الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير سبحانه قال رحمه الله قوله تعالى قال ربي أي يا سيدي ويعني جبريل بالرب هنا جبريل قال ربي أي يا سيدي قال لجبريل هذا فهذا الخطاب لجبريل لما بشره ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بغلام أو إن الله يبشرك بغلام مصدقا بيحيى نعم إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فتعجب من هذه البشارة التي هي خلاف العادة ما هي موجودة أسبابها <تصفيق> جبريل المبشر يا سيد <تصفيق> وما عندي أسباب وجوده فعلى هذا التفسير يكون قال ربي النداء جبريل والرب هو نبي معنا السيد يا سيدي يا جبريل أن يكون لهذا الغلام والرب له معاني كثيرة في لغة العرب وفي لسان العرب فيطلق ويراد به السيد ويطلق ويراد به المالك للشيء يراد به المالك للشيء والآيات كثيرة قل من رب السماوات والأرض كذا أيضا يطلق ويراد به من يقوم بالأمر من يقوم بالأمر ويطلق على المصلح للشيء الذي يصلح الأمور يقال له رب الشيء ولهم عني كثيرا في اللغة ولكن إذا قيل الرب بأل فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى وأما من غير أل فقد يستعمل في غير الله جل وعلا رب الدار أي مالك الدار فهذه بعض معاني الرب التي ذكروها فيطلق على المالك ويطلق على السيد ويطلق على المصلح الذي يصلح الأشياء ويدفع عنها ما يفسدها فيوقال له رب الذي يصلح الشيء ويدفع عنه ما يفسده يقال له رب وهكذا يطلق على من يقوم بالأمر والذي يقوم بالأمور يقال له رب وهنا المقصود به السيد على تفسير هذا الإمام رحمه الله وقيل المقصود به الله سبحانه وتعالى قيل المقصود قال ربي أن ينادي ربه سبحانه وتعالى وهو الله قال قوله تعالى قال ربي أي يا سيدي قال لجبريل عليه السلام هذا قول الكلب وجماعة وقيل قاله لله عز وجل أن يكون من أين يكون أن يكون أي من أين يكون لغلامه فهذا كأنه استفهام تعجبي، استفهام تعجبي، وربما تضمن مع الاستبعاد باعتبار ما يعلم من حاله، باعتبار ما يعلم من حاله استبعد هذا الشيء كيف يكون لي؟ والاستفهام يأتي مع الاستبعاد متى نصر الله؟ استبعد النصر، استبطأ النصر، لكن هذا استبطاء أقرب الثاني متى نصر الله؟ هذا استفهام استبطائي، الاستبعادي. لكن هنا باعتبار ما يظن بنفسه أنه استبعد هذا الأمر أن يكون لغلام تعجب ويتضمن شيء من الاستبعاد الاستحالة والله على كل شيء قدير فلذلك كان الجواب قال كذلك, كذلك الله يفعل ما يشاء وليس معنى أن زكريا شاك في قدرة الله جل وعلا هذا أبدا لكن باعتبار حاله ينظر إلى حاله كيف يكون لغلام ما عندي أسباب وجوده قال هذا قول الكلب وجماعة وقيل قاله لله عز وجل أن يكون من أين يكون لغلام أي ابن وقد بلغني الكبر هذا السبب الأول الذي جعله يقول هذا الكلام وقد بلغني الكبر هذا من المغلوب أي وقد بلغت الكبر وشخته أي هذا من القلب في الكلام ويدفر النحا غير النحا من أهل البلاغة هو من فن البلاغة أن القلب في الكلام جائز القلب في الكلام جائز وذكروا حديثا بس ما استحضروا الآن وجعلوه من القلب والذي يظهر أنه ليس من القلب الحاصل أن القلب جائز وهذا من قلب الكلام وقد بلغني الكبر هذا من من القلوب ايوه قد بلغتم كبر الاصل هذا هو انا الذي بلغت الكبر ما هو فاعل الكبر مفعول وقد بلغت الكبر فحصل قلب في الكلام فجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا ام لا لا ومر معنا في كتب النحو لكن نسيس يستقدرني. لكن شرح بهذا الموجود الآن وقد بلغني الكبر على القلب كيف القلب جعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا قد بلغته هذا أو جعل الذي هو منصوب جعل مرفوعا وجعل المرفوع منصوبا فحصل قلب الكلام قال وقد بلغني الكبر هذا من المغلوب أي وقد بلغت الكبر وشخته كما يقال بلغني الجهد أي أنا في الجهد أو الجهد هكذا كما يقال بلغني الجهد أي أنا في الجهد وقيل معناه وقد نالني الكبر فعلى هذا ما فيه قلب وهذا هو الأصل هذا هو الأصل وقد نالني الكبر وأدركني وهذا هو الأصل عدم القلب في الكلام وقيل معناه وقد نالني الكبر وأدركني وأضعفني قال الكلبي كان زكريا يوم بشر بالولد ابن تنتين وتسعين سنة وقال هذا لا يلد لا يولد له من بلغ نحو هذا السن قال كان زكريا يوم بشر بالولد ابن تنتين وتسعين سنة وقيل ابن تسع وتسعين سنة والله أعلم يكفينا ظاهر القرآن أنه كبير هذا يكون نحتاج لجليل من السنة وإلى إيقاف من المعصوم وما عندنا إيقاف من المعصوم كم كان ابن أو كم كان قد بلغ من السن لما بشر بالولد فيكفينا ظاهر القرآن أنه كان كبير وقد بلغني الكبر كان كبيرا الله أعلم ابن كم يكفينا هذا ولا داعي للتكلف والبحث عن العمر الذي وصل إليه قال وقيل معناه وقد نالن الكمر وأدركني وأضعفني قال الكلب كان زكريا يوم أبشر بالولد ابن ثنتين وتسعين سنة وقيل ابنه وقيل ابن تسعة وتسعين سنة وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كان ابن عشرين ومائة سنة وينظر الضحاك عن ابن عباس وكانت امرأته بنت ثمان وتسعين سنة الله أعلم مرأة عاقر ربما تكون صغيرة والغالب أن الشيخ زوجته كبيرة لكن ربما تكون صغيرة وهي عاقر مثل ولا يلزم من العقري السن كبر السن ما يلزم منه كبر السن <تصفيق> وكانت مرأته بنت ثمانٍ وتسعين سنة فذلك قوله تعالى وامرأتي عاقر وظهر القرآن أنه هو الكبير هو الذي قد بلغ من السن ما بلغ وأما المرأة ما فيه في ظاهر القرآن أنها كانت كبيرة كانت كبيرة وإنما فيه أنها كانت عاقر ولا يلزم من العقر كبر السن قال رحمه الله فذلك قوله تعالى وامرأتي عاقر أي عقيم لا تلد هذا معنى عاقد عقيم لا تلد أي عقيم لا تلد والعرب تقول هذه عقرة الديك ما معنى عقرة الديك أو عقر الديك هذه عقر الديك أو هكذا عقر الديك ما معنى عقر الديك هذه الديك ما يبيض لك إذا جاء ببيض هذا عقر الديك نادر أن البيض يعني الديك يبيض فيقولون هذا عقر الديك أي أن الديك في الأصل ما يبيض لكن ربما يحصل منه بيضة في السنة يحصل منه بيضة في السنة. ولا الأصل أنه عاقر الديك ما يلد ولا يأتي ببيض لا يأتي ببيض فإذا قا فإذا بعض قال وهذا عقر الديك وهذا المثل يستعمل في أي شيء عقر الديك هذا مثل عند العرب عقر الديك أه لا أه؟ أه؟ طيب الذي يفعل شيء نادرا هذا شيء يستعمل في النادر من فعل فعلا نادرا قالوا فعل بيضة عقر الديك أو بيضة عقر الديك فعله نادرا فلان زارنا كبيضة عقر الديك أي ناجر زارنا زياره مرة واحدة وما كررها مرة ولم تتكرر منه وتقدم معنا في حكام القرآن هذا وين الموضع الذي عنده حكام القرآن مرة معنا عقر الديك سنة <تصفيق> مثل عقر الديك أو بيضة عقر الديك هذه المسألة فمن يستطيع يقف لنا على ما ذكره من العربي وأنا بعيد عهد به قال رحمه الله وقيل ابن تسعين وتسعين وقال الضحاك عن وقوله وامرأتي عاقر أي عقيم لا تند يقال رجل عاقر وامرأة عاقر فعاقر لفظ يستعمل مع الذكر ومع الأنت وهذا كثير في لغة العرب من حيث الألباب يستعمل مع الذكر ومع الأنت امرأة جريح ورجل جريح، مرأة قتيل، ورجل قتيل. هذا كثير. تجد ألفاظ مشتركة تستعمل للذكر، تستعمل للأنثى. رجل عدل، مرأة عدل. قال هذا رجل زور، امرأة زور. أي زائر، أي زائر. ما أعلم أنه صفر. أما في المصدر فنعم. المصدر يستعمل معن. فنحن هذا المصدر ذكروا، فهذا كثير في لغة العرب استعمال النفض للذكر الأنثى مثل هذا رجل عاقب امرأة عاقب وهكذا ما سمعت من الفاغ رجل عدل امرأة عدل ورجل زور امرأة زور أي زائر نعم هذا الفاظ استوي فيها المذكر والمؤنث وهي كثيرة وهذا كذلك عندنا هنا فلا تقول مرأة عاقرة قل مرأة عاقر مرأة عاقر ولا تقول مرأة عاقرة بالتاء يعني هذا اللفظ يستعمل معه هذا وهذا وإين استعمل على الأصل إن ثبت عن العرب لا بس هذا الأصل هذا الأصل وإن لم يثبت عنهم فتبقى على هذا الاشتراك قال يقار رجل عاقر وامرأة عاقر وقد عقر بضم القاف يعقر عقرا وعقارة صادر عقرا وعقارة مصدران لفعل واحد والفعل الواحد ربما يكون له أكثر من مصدر أكثر من مصدر يكون الفعل الواحد قال وقد عقر بضم القاف يعقر عقرا وعقارة عقرة سيكون هكذا لا وقد عقر بضم القاف يعقر عقرا وعقارة هكذا عقرة بضم القاف وليس مغير صيغة مبين المعلوم قال وقد عقر بضم القاف يعقر عقرا وعقارة قال الله تعالى كذلك قال الله يفعل ما كذالك طيب قال قوله تعالى قال كذالك الله يفعل ما يشاء فإن قيل لما قال زكريا بعدما وعده الله تعالى أن يكون لغلام ليش قال هذه الكلمة مع أن الله قد وعده أكان شاكا في وعد الله وفي قدرته قيل إن زكريا لما سمع نداء الملائكة جاءه الشيطان فقال يا زكريا إن الصوت الذي سمعت ليس هو من الله إنما هو من الشيطان الله أعلم هذا بصيغة أمريك كما ترى تأجل دليل إن الصوت الذي سمعت ليس هو من الله إنما هو من الشيطان ولو كان من الله لأحاه إليك ما يوحى إليك في سائر الأمور يعني هذا جاء من الشيطان جاء الشيطان يلبس على زكريا وهذا فيه نظر ويشكك في الصوت الذي جاء هذا مهم الحمد لله لو أراد الله لا أوحى إليك كما يحي إليك بسائر الأمور فهذا الصوت ليس من الله ولو كان من الله لا أوحاه إليك كما يوحي إليك بسائر الأمور فقال ذلك دفعا للوسوسة أن يكون غلام قال هذا دفعا للوسوسة الله أعلمه فقال ذلك دفعا للوسوس قاله عكلمة وسد وجواب آخره هو أنه لم يشق في وعد الله إنما شك في كيفيته أي كيف ذلك أما في وعد الله فلم يشك وإنما حصل له كيف سيكون هذا كيف سيكون هذا الغلام هنا ما عندي أسباب وجوده بعيد يكون الاستفهام هنا تعجونه فيم هذا نكتفي به؟ عندما نسأله استفدنا فائدة قبل انقراة في هذه الآية ذكره العلماء الألباني رحمه الله تفسيرا لقول الله وحصورا عندما آخرين نشوفه عند آخرين عبد الرحمن وحصورا ما معنى حصور على ما ذكره الحديث الذي حسنه الألباني عبد الرحمن أه؟ نعم ما همه بالخطيئة ولا عمل ذنبا أحسنته وأيضا ولا حاك في نفس مرأة فهو حصور عن المعاصي وحصور أيضا كذلك عن إيش عن النساء وحصور عن النساء أحسنته